بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخفروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحف ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تشذبان خلق الإنسان من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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بغزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 129. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإسرام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ما تكذبان، يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا فَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُرَذِمٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ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 129. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 ثنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات فتر لم يطمسهن إنس قبرهم ولا جاء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 مدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نطاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان